موقع رياض القرآن يقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن اذكر الله ومَن يخشى ذلك فأولائك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وأفغ مم ما رزقناكم ما قد لأي شيء أحدكم الموت فيقول رب لولا أخبرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولئلا أخر الله نفسا إذا جاء Amen. Mm -hmm.